يَاأَهَن النَّبيِيُ إِذَا جَ أَكَمُؤْمنِنَاتُ بعنَكَ علىلَ أَللاا يُشْرِتْنَ بِاللَّهِ شَيْئ وَلَا يَسْرِقَنَ وَلَا يَزْنين وَلَا يَزْنينَ وَلَا يَقَتُ الْ النَأَولادَهُ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِينَكَ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ يَا ايها الذين امنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الاخره قد يئسوا من الاخره كما ياس الكفار من اصحاب القبور بسم الله الرحمن الرحيم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 وما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين